زُوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ وَاحِدِهِمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنه, إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كان من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 لولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله, وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امذئ منكم ان اكْتَسَبَ مِنَ الاِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّاكِ كِبْرًا مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلاَ اِذْ سَمِعْتُمُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ بِأَنَّ أَنْفُسِهِمْ um لَمَسَكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لكم به علم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 شَيْطَان فإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَر وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ الله ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت الا قول الفقر منكم والسعه ان يؤتوا للقربى ان يؤتوا أولي والمساكين والمذاجرين في سبيل الله 121. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم 122. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات نعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم 123. عليهم سِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أن أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ النبِيهِينَ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ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 حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أزكى لكم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 ذلذلك ازكارهم ان الله خبير بما يصنعون وكل مؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها واليضربن بخمارهن على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 لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا حصنا ان اردنا حصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكره فالله الله من بعد كراههم غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا, ومثلا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبِرِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ الله نور السماوات والأرض مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ زجاجه الزجاجتك انها كوكب دري يقدم من شجره يقدم من شجرة لا شرقيه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء فكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يوسف يحل له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام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 يحسبه الظمان مام حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر نجي ياغشاو وموج فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا, اذا اخرج يده لم يكذب ومن لم يجعل 121. والطير صافات 122. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون 124. ولله ملك السماوات والأرض 125. الله المصير 126. ألم تر أن الله يزجي سحابه هُوَ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ يقلب الله الليل والنهار إن في ذَلِكَ لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة منا فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على بطنه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 إِنَّ الله أَرْسَلَ رَسُولَهُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ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 انا عن الرسل الا البلاغ المبين وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخفنهم لا يستخفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا لهم دينهم الذي ارتضوا لهم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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما متاعهم الا نار ولا بئس المصير يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثعابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم 121. طوافون بَعْضُكُمْ بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم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 فليس عليهم جناح ان يضان ثيابهم غير متبرجات غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على أنفسكم من أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت, أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمانكم أو بيوت عماتكم أو بيوت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 126. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون 127. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يَأْذِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ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 ان تصيب فتنه او يصيبهم عذاب اليم الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله